ن ه ا ر ينقضي والليل و أ ن ا ما عاد فيني حيل أ ح س بلوعه ا ل ف ر ق ة ولا عندي لها ت ا ل ي كذا تتركني بروحي اعد الوقت ب ج ر و ح و أ ش و ف ك ساهي ولهي بقيت انجاز على روحي نهاري ينقضي والليل وأنا ع ا ل ف روحي ة ل ا عندي 「ただた ت ただただただただただただただただ ب だただただただた ك ただただただただただただただただただただただ ل だただ ي だただ أ ح س ب ل و ع ة ا ل ف ر ق ة ولا عندي لها ت ع ل ي ك إ ذ ا تتركني بروحي أ ع د الوقت بجروحي و أ ش و ف ك ساهي ولاهي باقي تجهز على روحي نهاري ينقضي والليل و أ ن ا ما عاد فيني حيل احس ب ل و ع ة ا ل ف ر ق ة ولا عندي لها تعليم كيذا تتركني بروحي اعد الوقت ب ج ر و ح ي واشوفك ساهي ولاهي باقي تجهز على روحي واذا ما كنت ناسيني ترى النور انطفه بعيني تعالو ا ربي يخليك 「なはりにんきどり」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」「」「」「」「」」」「」」「」」「」」「」」「」「」「」「」「」」」「」」」「」」」」「」」」「」」」」」 「あっちへ行ってくれ」「あっちへ行